فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبداء وأولئك هم الفاسقون إلَّا الَّذين تابوا مِن بَعْد ذَلِكَ وَأَصلحوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ والذين يرمون أزواجههم ولم يكن لهم شهادا إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افتم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء اِذَا اولائِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الكَاذِبون ولولا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُنيا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَثَبْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 والله سميع عليم ولا يأس لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القردى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم إن الذين يركون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والآخرة لعنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون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 ولا يبدي نزيرتهن إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو آبائهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نساءهنّ أو نساءهنّ أو ما ملكت أيمنهنّ أو التابعين, أو التابعين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 وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمان ما يحسبه الضمان ما حتى إذا جاء لا جده شيء أوه ووجد الله عنده فوسعه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر الجي يرشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدرها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ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 فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحتبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير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 والله عليم حكيم والقواعد من النساء الاات لا يرجون نكاحا فليس عليهم نجاح فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهم غير متبرجات بزينه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 أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو, أو مالكتم مثاثحه أو صديقكم.